Bismillah al-Rahman al-Rahim. Agus atau Allah yang وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتفعه الذكرى. أَمَّا مَنْ إِستَعْنَى فَأَنتَ لَهُ تَصْدَى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى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 فَالْيَعْذُرُ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَدْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَابَهُ وَقَطْبَهُ وَزِيتُنَهُ وَنَخْلَهُ وَحَدَائِقَ الْبَر وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ